ونضع الموازين القصة فَلَا القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مصال حبة من خردل أتينا بها, أتينا بها وكفى بنا حاتبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من التاعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قَالَ لأبي وقومه ما هذه السماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجبتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مذبرين